يا رب عدت إليك تسبق للخطاب أبكي على ما كان من عصياني مالي ودنيا عشت أركض خلفها ركض الوحوش وذاك ما أعياني وبعثي بالذنوب قد انتهى عدنا هذا القلب للايمان واشتاق هذا القلب للإيمان بك أستجير فأنت من سواني رب الوجود ومبدع الأكواني طوعا بحمدك يا إلهي سفحت كل الدنيا والطير في الأكنان لولاك ما كانت.